لا ده بقول ايه انا الشغل لا كده طب انا عارفه شيء برضه معلش لما تقول لي انا باخد كرسي في الاطراف عشان دي برجحت له يعني اللهم رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فيها أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله أما بعد أن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفتها وكل مهدفة بجعة وكل بجعة ضلالة وكل غلالة في النار. وصلنا إلى الباب الحدي عشر من أبوال كتاب الصلاة من العدة في شرط العندة على نزهل الإمام المبدل أحمد بن حنبل طيب الله ثراه بعد صلاة المسادر نقل المجلس إن شاء الله وإذا كانت مسادر وإذا كانت مسادر مثل السسة عشر فتفر وهي مسيرا في يومين فارضين وكان مباح له قصر مباعي وكان مباحا أي سفر فله قصر مباعي فله قطر رباعية خاصة نعم إلا أن يتم ذنقين أو لم ينوي القطر أو نفي صلاة حضر سيذكرها في القطر أو صلاة سفن سيذكرها في القطر فعليه باستمال وللمساجر أن يتم والقطر أفضل ومن شوى تقابة أكثر من 21 صلاة أدم وإن لم يتمع على ذلك قطر أبدا نعم باب صلاة المثابر معلوم أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبنينات والهدى وجاءنا بالإسلام عجيمة ورخصة وكان مما رخص الله سبحانه وتعالى للمكلفين في اثناء السفر أنه متأ أمته صلى الله عليه وسلم من مصدر أنزل الله عليه من الكتاب بجملة من الرخص يستفيد فيها المكلف إبان سفره هي خاصة إن كانت الأستار من أستار الصعات أو من الأستار المباح، فمن جملة هذه الرخص التي منحها الله رحمة لله هذه الأمة رخصة قصر الصلاة للمسافر. أولاً اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في درجة مشروعية قصر الصلاة في السفر مع تفاصيلهم على المشروعية في الجملة. يعني نحن نقول أولاً أجمع العلماء على مشروعية القصر في السفر. إلا أنهم اختلفوا في أشياء منها درجة هذه المشروعية هل القصر واجب أم رخصة متحبة ثانيا طبيعة السفر هل يجوز في كل سفر أم في الأسفال المباحثة وأسفال الطاعة دون غيرها ثالثا اختلفوا في مدة السفر التي يتمتع بها المسافر يقصر الصلاة من رخص السفر هل هي مقيدة لمدة معينة أم أنها جاءت لمطفق السفر رابعا تلف في المسافة الأرضية المفتوعة التي إذا قطعها المسافر ضاربا في الأرض يعني يتمتع بها بإحكام المتحدة فقلنا من قصر أقضية مالية أو كحكم شرعي في الجملة متفق على مشروعيته لكن الانخلاف في التقضير التي نترناه جمهور قراء رحمه الله تعالى على أن قصر الصلاة في السفر رخصة مستحدة من أخذ بها فلا حرش من أخذ فيها فليها ونعمت ومن لا فلا حرج. وانفصل طريق آخر من أهل العلم عزاه الشوكاني لأثره أن قصر الصلاة في الربعية واجب عظمة وليس وليس بإذن ببرغص أو هو رغصة واجبة الأخر أو رغصة واجبة الأخر بها. واتجلى على ذلك جملة من, من الأدلة منها مع صح عن أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فرق ومن حديث عمر أيضا. قالت فلغت الصلاة ركعتين ركعتين فأقضت في السفر وديدة في الحظر فلغت الصلاة ركعتين ركعتين فأقضت في السفر وديدة في الحظر ومنها ما صح عن عمر بن سطاب رجالله تعالى عنه أرضاه أنه قال صلاة الجمعة ركعتان وصلاة العيد ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر صلاة العيد ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة التسبي ركعتان تمام غير الله وأيضا النبي محمد صلى الله عليه وسلم المبين عن ربه ما سافر فض إلا وقصر الصلاة وقد قال صلوا كما رأتموني أصلي وقل أيضا هل عني مناسككم فانفصل خليق من أهل العلم ولعله الأشره بالصوات إلى ودوب القصر إلى ما تفرت شروطه على ما يثور الفقهاء في أبواب هذا أو هذه في, في مثي هذا المن. مسألة والمسافر إن كانت مسافة سترين ستة عشر فرصة ستة عشر فرصة فرصة وهي مسيرة يومين قاصدين وكان مباحا فله قصر ربعي يقول يشترط للقصر يشترط للقصر أن يكون طويلا قطره أربعة بره وهي ستة عشر فرصة فالبليل أربع فرصة كل فرصة من ثلاثة أنيال والنيل 1660 متر 1660 متر أرضي يبقى ما المعقول لها إيه حوالي تقريبا كده على التكوين الكيلو متري عندنا في العصر الحديث حوالي 86 كيلو متر مسافة أرضية قال القاضي أبو يعلى في الحراق الميل 12 ألف قدمي وذلك نحو يومين قاطبين السائل إيه للسائر سيرا معتدلا الشرط الثاني أن يكون سفره مباحا فإن سافر في معصية كالآذف هو دل عبد الهاتف من وقاطع الطريق وكالتجارة تجارته الخبر لم يقصر ولم يترقص بشيء لم يقصر ولم يترقص بشيء من رخص السفر قال لأنه لا يجوز تعليق الرخص للمعاص لما فيه من الأعانة عليها والتعاية إليها والشرع لا يريد بذلك الشرط الثالث أن القصر في الرباعية خاصة إلى ركعتين. القصر في الرباعية خاصة إلى ركعتين وهذا الشرط مجموع عليه. أما الثلاث فمشهور في المسألتين السابقتين وسنعود إليهما الجمعة. قال الشرط الثالث أن القصر في الرباعية خاصة إلى ركعتين. فلا يجوز قصر الفجر ولا المغرب إجماعاً. فلا يجوز قصر الفجر ولا المغرب إجماعاً لأن قصر الصبح يدشِف بها. إذا ركعت بس. وقتر المغرب يخرجها عن كونها وثرة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه المغرب وثر النهار المغرب وثر النهار الشرط الرابع شروعه في السفر بخروجه من بيوت قرية أو خيام قومه لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تخطوه من أسفل ولا يكون ضاربا في الأرض حتى يخرج منقشة هذه الشروط. الشرط الشرط الأول وطبعا نحن نناقش باقتصاد شديد وإلا الكتاب ما يتحمل البط وأنا وحين على أماس الأوسع بطل إن شاء يقول يشترط للقطر شروط منها أن يكون طويلا قدره أربعة برج طبعا الذي يروي في مثل هذه الأشياء أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في آذر بن عبد يقول يا أهل مكة لا تفسروا في أقل من أربعة برج ما دينا عدفعنا إلى مكة ما بين عسانة إلى مكة أخرجه الدارقطني مرتوعاً وقال بالتعليق المغني على سنة الدارقطني إسناده ضعيف إسناده ضعيف فيه عبد الوهاب بن مجاهد وهو متروك رواه عنه إسماعيل بن عباس أو العلا عياش ورواياته عن الحجاجين ضعيفة هذا تصحيح الكتاب إسماعيل بن عباس ها إثنائي إسماعيل بن عياش ورواياته عن الحجاجين ضعيفة صح النص أو الضبط والصحيح كان ابن عباداه من قوله هذه فكر ابن عباداه رحمه الله قال الشافعي اخبرنا سفيان هي المفروض مش انا انا هي انبأنا مش يقول اذا ما هي تصحيحه الناس تعالى على مثل اللي يعني يثبت على ما اضرا له يقول قال الشافعي انا يعني انبأنا او اخبرنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن ابن عباداه انه سئل هتغسر الصلاة الى عرفة قال لا ولكن الى عسان والى جدة والى الطائف واسناده صحيح وذكره مالك في الموطع عن ابن عباس بلاغا يعني بلاغا يقول امام مالك وبلغنا عن ابن عباس انه قال هذا اشبه بالاية يا اصحاب البلكونية يا اصحاب مصطلح الحديث بلاغا اشبه بالاية لا بالمعلقة تحسن أشبه بالمعلقات لأن المعلق ما هو إلا لمبتدى إثنان رافع سر تمام تلما إما ما يقول بلغنا علي بن عباس هذا فإثنان داوذن. نقول أشبه بالمعلقات لأنها مش معلقة وطبعا تكلم العلماء في بلاغات ما لف الله تعالى في الموضع وهذا تأمر على الاستفادة لا فيه من ذوق مشهور يراجع بقى من شروح مثل هذا كذلما هو السلم كذلما هي المعلقات. بيقول هنا أن عباد يقول يا أهل مكة لا تقصروا لا تقصروا في أقل في أقل من أربعة برج ما بين عسانة إلى مكة وكان ابن عباد وابن عمر لا يقصران في أقل من أربعة برج أخرج البخاري تعليقا ها في كم يقطع الصلاة وسم النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلا سفرا وقرأه المنذر كنات الفتح نعم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يوما وليلا سفرا ولكن لن يسم ما أقل منهم حضرا وقال وصح عن ابن, ما... عن ابن عمر رضي الله عنه ايضا انما قال لو سافرت بينا لقصرت الصلاة واداه فان الى ابن عمر لو تفضلينا لقصرت الصلاة وصح ان النبي صلى الله عليه وسلم قصر الصلاة في مسافة اربعه برد او فراس حسب الراوي اربعه برد او اربعه اربعه اميال بهذا 4 اميال او اربعه فراس والذي محمد صلى الله عليه وسلم سنى بريداً سفراً فقال لا يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر بريداً إلا معذي محرم منها بريد مسافة 11 تقريباً على تحضيرتنا المحصر واضح؟ ولذلك يدهى الشيخ الثاني جميعاً ورضيحه في المرن أيضاً أن الرادع قول من قال أنه يقصر في مطلق السفر دون تقييد لمسافة أرضية أنه يبصر في مطلق السفر دون تقييد لمسافات أرضية سوي هذا الكلام لأن أصلا ترجمك تطوص الشرع والأحكام الشرعية إنما تترجم وتفسر على الفاضي الشارع ومسطلحات صاحب التليفون ده يأخذ عشان تليفون عمل لي إشجال بيجريين بقالوا بيقول القول قول من قال أن القصر وروحة السفر تكون في مطلق السفر هذا من جاءت المسافة الأرضية أولاً يعني كل الأثار اللي وردت أنها هي أفعال عن النبي أفعال عن الصحارة إلا ما جاء من فتوى ابن عمر وابن عباس التي قرأتها عليكم وغاية ذلك ما نقل عن النبي أفعال والأفعال لا تبقض الوجوب فضلاً عن الشرطية كون للنبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا لا يستفاد منه وجوب الشئ تمام؟ فضلا عن ان يستفادوا منه ان هذا الفعل او هذه المسافة شرط في هذا الحكم. هذه من نهاية من نهاية الاستدلاف وايضا من نهاية التفتيك فالسفر الذي ورد في مسمى الشرع قرآن وسنة لم يأتي بيانه بالتفصيل في القرآن ولا في السنة التحقيق كما ذكر الشرطيطي في المدفيرة رحمه الله تعالى قال والتحفيق وحمل اللغ على حفيقة الشرعية اي لفظ ورد في القرآن؟ فالشرع أطيب ومصطلحات تخصه فإذا كان بهذا اللفظ في القرآن ترجمة وتفسير اصطلاحي للشرع يحمل اللفظ عليه فبيقول والتحقيق حمل اللفظ على الحقيقة في الشرعية كالصلاة أو لما تيجي جهنة الصلاة في القرآن أو السنة هل بها المعنى اللغوي الدعاء لا هل يخصبها في صلة بين طرفين برضه لا إلا النبي يقصد بها العبادة ذات الأفعال والأقوال والأذكار والهيئات والنية المخصوص في المخصوصة في أوقات مخصوصة في صروف مخصوصة وهي الصلاة التي في معهود الشرع فالتحفيق حمل اللفظ على, على الحقيقة الشرعية إن وجدت فإن لم توجد حمل على الحقيقة اللغوية لأن الله عز وجل أنزل القرآن بإيه؟ بلسان عربي مبين فبما يتكلمون به العرب ويبعون حدودا وتفسيرات لهذه الألفاظ وجب حمل هذه الألفاظ إن كان في لغة العرب لها تفسير، ها؟ وترجمة تحمل هذه الألفاظ الإيه؟ في الشرع على الحقيقة اللغوية إن كان لها حقيقة في اللغة. فإن لم يكن لها حقيقة اللغوية حملت على الحقيقة الأرضية، حملت على الحقيقة الأرضية أي ما تعرف عليه الناس. وإن حملت على النداء. إذا أنت يخرج الله من الحقيقة إلى النداء إذا لم يترجم أو يحمل على الحقيقة الشرعية ولا الحقيقة اللغوية. ولا الحقيقة الاغرصية آخر العلاج الكيب يعني لا نلجأ من الحقيقة او لا ننتقل من الحقيقة الى النجاز الا بعد الاياس عن ترجمة اللجز بالحقيقة الشرعية اللغوية على الترتيب تمام كده؟ يبقى الاصل في الترتيب الحقيقة الايه؟ الشرعية واعتبر ذلك بلغة الصلاة ثم بعد ذلك الحقيقة اللغوية يعني النجز يتكلمه باللسان عربي واحد تكلم في عقد من العقود في بيع من البيعات في نذر من النذور في يمين من الأيمان بألفاظ مؤينة تحمل هذه الألفاظ على الحقيقة اللغوية إلا إذا كانت الحقيقة الغصية غالبة إلا إذا كانت الحقيقة الغصية غالبة كمن حانف ألا يأكل رأسا قلو الله لا, لا, أه... لا أكل رأسا بعد اليوم محمول الرأس رأس الشواء ما يكونش رأس السمك ولا رأس فيه لمدلا قلو لو أكل رأس سمكة أو لو أكل بعثة مثلاً بعضنا مثلاً مثلاً له قوت كالخفص والكرومب والفجن يحنط لا هذا لا ي... لا يرجع على إيه على عقف المتتلم أصلي والذي حتى هو لم يبين فيأكل فيها كل ما لا لا لا على الحقيقة الوصياً الدافعة لإيه أو المهيج للخطم أو الحال عند عمدة من حالها لو أنت للشباك ده أكون أحسى عشان صندق فهينا الوقت عاديين نافذ القائدة عادينا خش التبسيط السنة بيقول لنا والتحليق وحمد الله دي على قولوا انتوا ب الحقيقة الشرعية وإلا على الحقيقة اللغوية فإلا توجد هو على الحقيقة العصية فإلا النبي عملناها على النبي طيب دي نسأل قول الله عز وجل إذا دردتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة والأثار المروية للنبي صلى الله عليه وسلم والمتوترة في المعنى أنهما ساقر قط إلا قصر. صلى الله عليه وسلم هل وردت ترجمة الشرعية للغض السفر في مصطلح الشرع يعني فيه آية بقوله استفر معناه كذا أو حديث بيقول استفر معناه كذا أو إجمع من الثلاث الأول إن استفر معناه كذا لم يرد خلاص خلاف إذن ليست له حقيقة شرعية ننتقل إلى اللغة ابحث في قواميس العرب القديمة والحديثة المطولة والمختطرة عن معنى كلمة سابر كلمة سابر لم تجد إلا معنى الإفار والبرود من مكان إلى مكان ما حد وما قدر لم تأتي معادي من اللغة بحد من هذا اللطف إذن لابد من الرجوع إلى إيه؟ إلى العرف الجالي فما تعرف الناس عليه بأنه تفض من غير إنكار وطبعا العرف بيكون أغلبي مش مطارق مش لازم كل أحد الناس بأعينهم يقولون أن إيه؟ أن السفر تفض وإلا مثلا حزارقة الطلبة من المتبقية مثلا والدارسين على المريض لا أصلا المتبق عندي مستفض لا لا نعتبره عندك أهل نحن بالعرف الغالب في الناس يعني لما اجي اختبار انا مسافر المكان الفلاني واحد منطلق مثلا من الدخيله وانا مسافر محطة مصر هل يقبلوا احد منهم قال لي لا واحد بيقول يا ترى من ابو قير ها مسافه تلي بشا هذا لا يقبل منه انما لو طلب مني سي الاجابه انا مسافر كفر الدوار قريبك ممكن تعاد لا لا تنكرونها رغم ان المسافة من كفر الدوار من كفر الدوار بتدي الاجابه أقصر لكثير جدا من إيه؟ من أبو جيد للدخيلة كل ده داخل مدينة الإسكندرية وحيدة واحد متحرك من جنوب الجيزة إلى شمال القاهرة ما يقول شخصناً سافر بالمبالي لدأ بعضها إلا إذا كانت في القرى بعيدة في العمران عن إيه؟ عن مدن محافظة الجيزة مثلاً واضح الأمر فما كانت البلد يعني مثلاً محافظة من المدينة واحدة شكل الأسكندرية محافظة من ثلاث مدن متصلة شكل القاهرة الكبرى شبرة والجيزة اسمها الكبرى المباني لتقف بعضها ده حتى لا تتقاطع شوارع تمام فما ينتقلش من ايه من شبرة للقاهره او من شبرة للجيزه او من الجيزة للقاهره ومنهاش لاد اتصال الجريان ولعدم جريان الرطب لأن ذلك سفر وانطاله المسافه وكان فيها مشقه تمام ان الذي اخرج من بعض قرى جنوب الجيزة الى القاهرة يقول احنا مسافرين البندر فلهين هناك تمام وكذلك اهل البحيرة اللي هم اقرب كفله الدواره يقول لك مسافرين اسكندريه واضح الامر فالمسألة لا ضابطها ضابط ايه؟ عرصي وده اختيار شيخ الإسلام ابن تيمين رحمه الله تعالى والشيخ ابن عزيين رحمه الله عز وجل وكلام الائمة المحسنكة الالباني والشوكاني رحمه الله ان المسألة مع اعتبارها لايه؟ بما جرى عليه عرف الناس وضح العقل هذه المسألة الأولى في مسألة المسألة؟ قال واشترت للخص شروطه منها أن يكون طويلاً منه. والاشتراف كان منها طويلاً لكت عليه ايه؟ دليل يتلم من اعتراض في أجل قضعة ولكن لا تسلم من منقشة واعتراض. قال الشرق الثاني أن يكون سفرا مباحا فإن سافر في معصية كالآبخ وقاطع الطريق والتجارة في الخمر لم يقصر ولم يترخص بشيء من روحة السفر هل يتوجه على قول من قال بإنه الروحة إيه؟ القصر الروحة مستحدة أما على قول من قال بالوجوه فكيف نوديه هذا؟ إنه لم يقصر عصر ماشي، وإن سافر للمعصية عصر كما نقوله اشترك المعصية بمعصية أخرى ولا نسجره لترك المعصية باستفاد معصية أخرى فعلى قول بوجوب القطر لا يتوجه مثل هذا الكلام ولذلك ينتصر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن القطر مشروع مطلقا كان في سفر مباح أو في سفر غير مباح لكن لا نقول أننا كما نقول إضحاجة مثلا أننا نقوّل عصار بالرخص يعني واحد رايح يزني ويرهدها شواطئ العراه مثلا نقول له خد بالك من روحة الشمع أنت في بمسابة الإيه التصريب بتاعكم لا هذا لا يفهم نقول له تغي إلى الله ولا تقصد هذا ولا تفعل هذا في سفرك وتمتع بروحة التصريب يبقى هنأمره بالمعروف ونأمره بالمعروف وننهى عن الممكن يبقى هنقول له ايه لا تزني لا تدخش لا تذهب إلى شواطئ العراه لا تقطع السبيل لا تتجد في الخمر سفرا ونحو هذا الأرض وصل صلاة تمام؟ اما ان احنا نقول له ايه يعني ابقى على معصيتك وتمتع برخصه القسم مش هنقول كده احنا بنقول ان المعاطي لا ت... الرخص لا تناط بالمعاط يعني مش عله ال... الرخصه المعصية لا ومن منا يستدل به وقال الشيخ الاسلام رحمه الله فان الله عز وجل عليم في سادس بدر انه لما ت... انه إذا شرع للأمة النبي محمد السفر يعلم أن الأسرار تختلف بين طوين وقصير وبين سفر المباح وسفر معصية وسفر إبادة وسفر تجارة إلا نحو هذا فأطلق الله السفر فنطلقه حيث أطلق الشارع يبقى القصر مشروع في كل سفر وإلا ولكن ولكن إذا كان المسافر تساسر سفر معصية ننصهه بذات الله ونأمره بالمعروف رضا الشرط الثالث أن القصر في الرباعية خاصة أن ده شرط مستفق عليه إلا في المجرد والفجر لما سبق بصر هو بينه بول الشرط الرابع شروه في السفر بخروجه من بيوت قريته وهذا في قول عامة أهل العلم أنه لا يجوز له القصر هو في بيته واحد نوى السفر وعدم العزم على السفر هل يقصو في بيته؟ هنا خلاص لبعض المتقدمين لا يفترض يكون هناك قائل مي في هذا اليوم العصر المتأخر الذي نحن فيه ولكن يكاد يكون محل اتفاق بين الفقهاء وإمة الفتوى أنه لا يقتل حتى يشرع في البيت الضرد في الأرض الشرط الرابع شروه في سبيل خروجه من بيوت قريته أو خيانته صح عن عمر أن عيسي طالب رضي الله عنه ضار صلقة يعني فارس من الكوفة في إماراته مع فارس من أفاريف. فقصروا الصلاة فبينما هم عائدون ها أدركتهم الصلاة فقصر عليهم رضي الله عنه فقال له بعض الناس إن نرى البيوت قال لا حتى ندخل الكوفة انا احنا شايفين يعني جوين بعيدة هك هم ملعينين السفر لن يدخل عمران الكوفة ببعض فقالوا إن نرى البيوت قال لا يعني لا نسل حتى ندخل الكوفة هي الأبي يستفيد ها القصر ذهابا وإيابا بعد مغادر فيها عمران البلبة بعد مغادرته وامران الضيوط اللي العادة تأتي مش المتالع وإلا قد تمدد المتالع عنيان طويلة ماشي الكلام؟ ومش لديهم يخلط إلى الخريبات والصحروات لا واضح الأمر وبعدين استفر سفر سواء كانت خريط أو بعيد ومنه قول الله عبدالله في ها فقالوا ربنا باعد بين أدفالنا فهي أدفار كانت طريبة نفس القرآن واضح الأمر يبقى ما يشترش أن يكون السفر وإيه؟ طويلا ولا يشترش أن يكون السفر بين البلد والبلد خراب أو سحراء واضح ولكن يشهرط انقطاع العمران انقطاع العمران هي مساك الأهل البلد أما إذا جرمها أدنية خريبة فليس هذا من العمران واضح؟ لأن طالع من البلد وقاص بلد أخرى هذه البلد عرفا المسافة بينهما يفتر فيها الصلاة أو المسافة بينهما سفر فتشرح في القصر عند مغادرة أي عمران البلد الأولى بغض النظر على مسافة من البلدين إيه؟ تمام؟ نحن نقول بابة المسألة تمام؟ فإن تهجنه الناس بإطلاق لقد قلت أن المسألة الثلاثة المساجد هذا الثلاث لا يسوي غلقة الخصوص فلوغي هنا الشرط الراجع شروره في السفر بفروضه من بيوت قريته مش على ثاني شوائد الصفر يعني لو فرضنا فرضنا انت راكب يا عربي أول ما تطلع من باب القديس وانت طالع قصر الصلاة بعدين سين بوابة قبيلتي اول ما تضعب هالبوابة دي اول قادر عمران من جهة الايه من جهة الجحيرة تمام اول لما تغادر البوابة دي ابدأ افصل الصلاة لان انت قادرت امران المدينة باكمالها مش علشان انت عند البوابة مسافر لا انت قاطب سفرت مسألة الا اي سمى بمكين يبقى يتمتع المسافر برخصة الفطر اما وجوبا او استحبابا على السلاة المذكور الا اي سمى بمكين فعليه الا لأن ابن عباس سئل ما باد المساكل يصلي ركعتين حال الانتراض وأربعة إذا أسمنا بمكين فقال فيه شخص منه أفضله الرحيم أحمد وصفر الشيخ أحمد شافر في تعريفه على المسحف رحمه الله وهو ينصيب عند الإطلاق إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم متى يكون قول الصحابي في حكم المذبوع إذا قال الصحابي من السنة كده ومعلوم إن السنة في عفل الصحابة ليس إلى سنة من؟ إلى سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال ولأنهم قولوا جماعات من الصحابة ولم يعرض لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا هو الإجماع أن المؤتم من المسافرين جملة يتم خلف المقيم إذا أتم بهم ده في الجملة. واختلفوا في التفاصيل قدام إذا صلى مسافر جائز له أو واجب عليه القطس خلق مقيم يقيم مصطلاة أتم إجماعا في الجملة لكن الثلاثين في التفاصيل إيه التفاصيل الجزء المدرك من صلاة الإيه من صلاة المقيم بالنسبة للمسافر أنا أدركت أدئي وراء الإمام من هنا نبدأ نتكلم فمنهم من قال يكون مؤتما وإن أدرك تسليما فعليه أن يتم الصلاة لأنه بحكم المؤتمن ومنهم من قال يكون مؤتما إذا أدرك ركعة كاملة وإلا فلا ومنهم من قال إن صلى ركعتين اشتدأ ليهما ومنهم من قال إن صلى من أول الصلاة اشتدأ لركعتين وسلم أربع أقوال قول الأكيد قول التحاجم وصيفة من الظهرية إنه هو هذا واجبه والقصر عنده فرض متحسن فقال لك اذا كبر مع الامام ضرباير هيركع معاه ويرفع معاه ويسجد معاه ويرجع ركعه الثانيه كده خلص فرضه ويتشهد ويسلم ده كلام مين كلام الحجمه وضيفه من أهل الراشد تمام قال لأن هذا فرضه ولا يجوز له زياده على هذا الفرض خلي في هذا الأمر بايه مسألة عندنا إحنا لسه مراجعينها قريب في إيه؟ في من صلى البر دخلت المشاه مش عندنا على الفور الراشد ان يجوز انه يسلم بعد سلامه بعد التشاهد قالت هديد ايه هو هجيب ربيعة بالمغرب ما ينفعش المغرب فرض ثلاث ركعات لو جاب ربيعة تبطل الثلاثة فقال في القصر فرض ركعتين لو جاب جبتلت أو ربعة تبطل الثلاثة ده كلام إبن خالف لكنه يصادمه إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم حيث لم يعرف مخالف لابن عباس ولا من وفق قوله من الصحابة فكان إجماعا يبقى الله خلاله من حاجم على يبقى قول من قال أنه إذا, أدرك أنه إذا أضرك ركعة أضاف إليها أخرى أو أضرك ركعتين اجتز أديهما وهذا مروي عن بعض السلف هذا مروي عن بعض السلف أنه إذا أضرك ركعة أضاف إليها أخرى إذا كذب مين؟ لأن هذا فرض وإن أضرت ركعتين بس اجتز أديهما تمام؟ وبعض أهل العلم استحسنهم قال والسياس يقتدي قال والسياس يقتدي لكن جمهور أهل العلم قالوا أنه إن أضرك أي جزء من الصلاة كان مدركاً للجماعة وإذا أدرك الجماعة كان حكمه حكم المؤثم يبقى يكون في حديث النعبات ما باله أحدنا إذا صلى لنسيه وهو مسافر قصر الصلاة فإذا صلى خلف مقيم أتم الصلاة قال تلك السنة اللتين صلى خلف مقيم أي صلاة سجدة تشهد سجد فين وجلسة وتشهد وتتلم فين تسليم تشهد وتتليم سمع الله لمن حامل أو انتناجل ما أتركش ركوه الذي يلزامه هنا الإثمان وهذا قول الشافعي وأحمد في المشهول عنه وقول الحنفي تمام لكن الذي ترجحه شئك الإثمان رحمه الله تعالى أن الإدراكات كلها أن الإدراكات كلها ستحصل بإيه بركعات كاملة إذن الكلام ده مشوي في المحضرات اللي فاتح قلنا لمسألة في لمسألة الإدراكات يدرك الوقت بركعة كاملة ويضرك الجمعة بركعة كاملة ويدرك الجماعة فيكون الحكم حكم المؤثم فيلزمه الإثمان خلفا كان مكما وهو, وهو يبصر الصلاة بركعة كاملة ولا اختيار الشيخ الإثمان الثانية ومبهد الإمام مالك ووجه أو رواية عند أحمد رحمه الله تعالى واختيار طائفة من المواصرين كالشيخ ابن عتيمين رحمه الله تعالى واضح الأمر يبقى هنا في الاشبه بالصواب قول من قال إن أذرك ركعة الفصائل أتم الصلاة وإن أدرك أقل من ركعة فحكمه حكم المفرد أشبه الجمعة وقد جاء فيه من أدرك ركعة من الجمعة فليضط إليها أخرى لأنه مؤتم ومن لا فليصلي أربعة يعني من لن يجد ركعة فليصلي أربعة وقد صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم إلى المسجد فوجدنا سجودا فليذكت ولا يعدها شيئا وهذا ما أصف من إدراك لا يعدها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة وإحنا نن المدرّقين الأربعة اللي ركع ترد بالايه بره قوة البخاري وبعض رأيهم من أهل الحديث وأهل الظاهر، نولبده من قراءات القرآن فاتحه خلصنا هذا بأنه يكون المساجر مؤتمل يلزم الإيمان إلى ما أضر في خلف الإيمانية. ركع ثلاث سأل في المسألة. لو واحد أسلم إن هو يلزم الإيمان بأي وجه من الصلاة مش على بدل هذا الأمر مربوطة. تمام؟ ولو واحد قال استدعى ركعتين له في المسألة ولا خلافه شذب ورد. بمرة لا يعني لو سلفوا وإن كان ثلاث يعني ضعيف شوية أو المسألة يعني لا تخلص أو لا يعني لا, يعني لا تخلص من من الممتعة فأشبه الأقوال بالصواب والله عالم بالصواب اختيار شيخ الإسلام السميع رحمه الله وكعالى ونصر العلامة على السميع صيب الله تعالى طيب بيقول إلا أن يأتم, أو أو يأتم بمقيم أو لا ينوي القصرة إلا أن يأتم بمقيم أو لا ينوي القصرة مع نية إحرام فإنه يلزمه الإثمام يقول واحد حيصلي مثلس أو إمام وما فيش مشاكل من القصر بينه ثلاث بيتدين بيجوب القصر أو بيستحبابه إنت يشترك إنت صح له القصر إذا نوى قصر الصلاة فإن كبر برع مطلقا بغير نية القصر انصرف إلى أصل الصلاة وهو الإيه الإثمام أربع ركعات ده يصرحك الكتاب وده مذهب جمهور أهل الإنم لكن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني أجدى وأجدى في مبحث مية في عدد الأقاعد في قصر الصلاة في الجامعة والإفطار الآتي هذا قال إن هي ليست شرطا في هذا كله هي ليست شرطا في هذا كله فيكفيه فريضة الوقت يكفيه صلاة العصر عصر يومين خلاص الدنيا عصر يومي بقى مقصورة أربعة مسؤولين معانا مجموعة مصطفى مسؤولين معنا سمها العصر أو سمها الظهر خطأ باللوز وقلبه يعمل ويقصد إلى إيه إلى الضف كل هذا لا بد وأستدل بدليل عمل جيد قال إن الصحابة رضي الله تعالى عنه لما كانوا يسافر مع النبي كانوا بيفرقوا بالقصد ما كانش يقولونها هذا على المتبين مع النبي محمد وصلوا من المدينة من المدن لقريه من القرى أنهم النبي في الصلاة فجأة بعد ركعتين لون النبي سلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يتم صلاةكم فإن قوم صل إن من أهل واللنا عار يروح صلى من على رتبه وأهل البلد يملؤه يتم صلاة بوجوده النبي صلى الله عليه وسلم أحسن ما أنت الناس ينون معلولوش حاجة من دي تمام؟ فتركوا الاستفصال في مواد الاحتمال يتمزلوا منزلة العموم في المقال اذا القطر يعم من نوى ومن لم ينوى القطر يعم من نوى ومن لم ينوى مسألة انت دخلت في مسجد عام وانت من اهل البلد وانت من اهل البلد حكيني الصلاة فجأة وانت بتصلي بعد بكعة الثانية وتشاهد الامام لقيته بيسلم اتمنى صلاة لهم فإن قوم الصف تعرفش مين الكلام ده لقيت واحد مسافر جاي ضيفه الناس قد يومون يصلي بالناس فأقامت سنة وقصر الصلاة انت تعمل ايه الأجود ورافقا هذا بل أن تسلم أنت أيضا وإلى أن تكون قد انت ويت القصر في أول الصلاة وهذا اختيار شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذا المسألة لنصيها في المجلة ده رضي عشرين من مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام رحمه الله تعالى بيقول او لا, أو لا ينوي القصر معانيات الإحرام يعني في الصلاة فإنه يلزمه في الإتمام هو لكذا قلنا لا إحنا أرجو نناظر لأن الإتمام هو الأصل لحديث عائشة فرضت الصلاة ركعتين ركعتين فأقرس الصفر ده هو أطلاق كده فأقرس الصفر وديد في الحضر دقيق قال لخلاف الأصل طلاف الحضر على قول طريقة من الأهل يقول لأن الإتمام هو الأصل فإطلاق النية ينصرف إليه كما لو نوى الصلاة المطلقة انصرف إلى الإفراد الذي هو الأصل الإفراد اللي هو إيه؟ يعني ما يجمعش بين الصلاطين مسألة او نتي صلاة حضر فيذكرها في السفر نتي يعني صلاة حضر فيذكرها في السفر حيث صليها ايه اربعة وان اثنين واحد دلوقتي وصل في بلد معينه وهو بيصلي العصر والسفر لما صلاش الظهر عصر ها وهو كان الظهر ادركه فين ادركه في الحضر تمام حتى دخل وقت العصر فسافر العصر فصل العصر في وقتين في السفر ركعتين فالافراد فطر عليه ايه الظهر هيصلي الظهر ايه ركتين ولا اربعه بيصليهم اربعه بقول عامه اهل البلد بيصليهم اربعه في عامة عامه في اهل الليل بيقول إلا أن ينوي السفر مع نيات الاحرام او نفي صلاه حضر فيذكرها بالسفر أو صلاة سفر فيذكرها في الحضر فعليه اتمام صلاة السفر يذكرها في الحضر هو كان حيصلي العطر في البلد فتناه ناتي حد ما روح بلده بعد الإشاء صلى المغرب والعشاء وهذه السفر من طلال في العطر كيف يصلي العطر؟ يصلي ركعات تام واضح العطر لن يخال في هذه المثالة إلا الظاهرين لن يخال في هذه المثالة إلا الظاهرين قال عدرة بأداء الصلاة سفرا تبقى قصرا بأداء الصلاة حفرا تبقى إثمان ما ليه يعني أنا لديه عبرة إيه أداءا أو قضاءا في السفر قطر في الحظر تماما لا جمهور أهل علمي خليفون هذا الأمر بل حكاة بعضهم في أحد الثلاثين مسألة إجماعا وسيبكر إن شاء الله بالتفصيل في الموجود يبقى إذا نتي صلاة حظر سيذكرها في, في السفر أتم الصلاة وإذا صد نتي صلاة السفر سيذكرها في, في الحظر أتم الصلاة لأن صلاة الحضر وجبت أربعا وصلاة السفر إذا ذكرها في الحضر وجبت أربعا لأن المبيح للقصر هو السفر وقد زال فيلزمه الإثمان لأنه رفض فيلزمه الإثمان لأنه رفض وللمسألة بطوة المغني في هذه المسألة لمن أراد الانتزامة في هذه المسألة مسألة وللمسافر أي تن بناء على أن القصر عنده مستحق والإستغلال لقوله تعالى فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة مفهومه أن القصر رصة يجوز تركوها ماشي ها. فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة وهذا من أقوى ما استجد له الجمهور على أن القصر ليس بوزن لي لكن يرد عليه أن الله عز وجل قال إن الصفة والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا يجناح عليه أن يستوى تمام هنا بيقول العرب من دبي لما مقر الآية السدري بنفس خريطة الجموع في في في القصر قال ما أرى على من لن يتوفى بالصفة والمروى من جناح لأن الله عز وجل يقول فليس عليه جناح أن أي توفي قالت أم نعى إيش در جراد يبنى أختي بئس ما قل لو كانت كما ذهبت إليه لكانت فلا جناح عليه أن لا يتوفى ليه وبعدين بيقول مثل للمسألة أن هذا لرفع الحرد الذي كان له بعض مسلمة الأنفار أنهم كانوا يهلون بالمشل لمنات الطاغية فخافوا أن هم يتحبطوا من الصفا والمروة أن هم يغذلوا عن الجاهلية مرة أخرى فربنا قال لهم لا إيه؟ وإن وفق أهل الجاهلين القديم، فقد أتى الله بالإسلام وأذهب الجاهلين والآية برضو للشركان الرد صويري من في هذه المسألة على هذه الآية في إيه الأنفار لمن أراد أن يستديل بيانا في هذا الجلس بيقول مدهومه أن القصر رخصا يجيزه تكتب وعنها إيش أنها قالت خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمرة رمضان فأقصر وصمت وقطر وأتممت فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أقصرت أقصرت وصمت وأتممت وقصرت فقال أحسن بي خرجه وقال لأني حديث منكر حديث منكر نعم رواه دوله الطياريخي ولأنه تفسيق أبيحة السفري فجاد تركه كالمسي ثلاثة طبعا السياس يعني فيهنا الأرض بلو القصر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه داوموا عليه وعابوا على من تركه قال عبد الرحمن بن يزيد صلى عثمان وأربعين. فقال عبد الله بن جماسعود: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين. ثم انصرفت ثم صرفت بكم الطرق، ثم انصرفت بكم الطرق. ولو دقت أن من أربع ركعات، ركعتين متقبلتان. متفق عليه. ماذا يعني عبد الله؟ عبد الله بن مسعود يقول السنة الجارية. ألا تعلمون عمل النبي والرسل والمشذون من بعد الفردان والمشذون من بعده؟ أن لا يصلي الصلاة، ولا يتمها. فحضر إنه عثمان ابن عثمان رضي الله عنه وعذاب لما ولي إمارة المسلمين، وكان الخليفة العام كان يتم بالناس الصلاة فيه، في منة وفي مقدمة عرفه وفي مزدلفة. يعني يأتي مواضعه القص والذنب. فلما الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا وعد الله في مسعود بيتم الصلاة وراه قالوا ما هذا؟ قال، الخلاف مشغر كله الخلاف مشغر كله وكما دهر عبدالله المسحو كان يرى ودور ايه؟ القصر في السفر وهذا من فقه رضي الله تعالى عنه وهذا يواضح الأثر المهورية عن ابن عباس أن سنة المشروع حتى عندما قال بيوجوب قص أنه إن أضرت الصلاة خلف مقيم ده ركعتين على الرابع أتم الصلاة ولا مدر إنما إنت تقتر لما يتعيئ هذا الظروف القصر بإن أنت مثلا. تصلي من تصلي منفرد، تصلي بجملة من المقيمين لا يتررون أو لا يتبث عليهم أمر دقيهم بالقصر في الصلاة الحق تمام؟ أما إن كانوا نفسهم مشقة أو حرد أو نوع ضيخ يعني سيمر عليك أو على الناس أو التباس في أمر الدين فهينا من الفقه وإن كنت ترى الوجوم أن تتم مالصلاة للناس من باب لا ولا ضرب ومن باب القول بعض الثلاث من أشخاص النبي حديث الناس بما يعرفونه حد يقول ان يكذب الله ورسوله حديته الناس اللي ما يعرفوش الفقه ان انت تدافع عن الناس اللي بديه مش تصد الناس عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتبغضوا اهل السنة كل المشاكل ما بيجيش غير ابو دهله انت ايه بقى هي خلاص هو انت يعني وراك الحرب ما انت قاعد اهو بالشقه اللي فوق المدج جاي بتفطر الصلاه ليه وجمهورنا مثل هذا الأمر لا ان شاء الله اولاد ولا يشرع لك فانت تكون انتفع الفقه حتى لو كنت تتدين بالهجوب واحد ثاني يصلي بالناس إذا كان مالك يقيم في خلاصك وير في في خلاصك ولا اللي للصالح، ها؟ يعني سريعة، تمام؟ لكن ولا الشيء خلاص صلي، لا تصل، ريب قلبينا، روايته كثرة من القوالي على عندي الناس واحد ده، تمام؟ فالمسألة يعني تأويل المصحة ويجود فرق الأمور المختار وإن كانت على الوجود المصحة ده بعدين وصل في إيمان بعض الأمور المختار وإن كانت واجبة للمصحة ده واضح مشكلة ما شاء الله كله. وحديث من كانت المصلحة فسنى شبه الله وإن منكم لا منفرين أن تستنطح الدعوة تتألت نكع على دين الله عبد الدمى ولم رسول الله جسوة الحسنة أراد أن يهدم الكعبة ويذنيها على قائل إدراهيم وكان هذا واجباً في حفته أو نصرعاً مستحباً فطرته دمعاً لكلمة المسلمين وعدم إطارة الفتن والقلق قال يا عائشة لولا أن قومك حديثهم عندهم بالكفر لا هدمت الكعبة ولا بنى على قواعد إبراهيم ولا صمت باب هذه الأرض ولذلك لها بابا من يدخل منهم ناس وذا من هو يخرجونه سهلين عشان ما يقولش هو أن سلبيا دين إبراهيم أول ما ديش تحطين تحط أول لما ديجي تروح هذه الكعبة اللي هي بيعرض دي إبراهيم هيتبدون كفار إن شاء الله بخلي الكعبة خليها في ناس كتير حتى إن كانوا دينا ناس قطوب الأول. بعض الشربي أهون من بعض سلخت على هذه الحالة في زمن الرشيدين رجع الله تعالى عنهم وبنى الكعبة بعد طويل من فشايف بقول لك وان كنت تدين بالايه بوجوب الصلاه وقديمته لفرس طلعت بعض الاجيال بعض القرى بعض المدن الناس جهله ما توصف حاجه حتي من الصلاه او قد ما يمكن الصلاة وانت تكون متهمل ولا حري عليك دينه ابن مسعود لما صلى قلب النعبه قلب عثمان حل الخلاف وشغل كله وبعدين ده بقى قاعد بنفسه ها ولو نسيت ان فرض من اربع ساعات ركعتين متقدم ركعتين متقدم يعني ينتموا في متين ينفعوا من اربعه معناه ان هو متضرر من ولكن لفقه جمع كلمه ان ينزل على القول المرجوح من دوله جمع كلمه هو فرق في فرق بين بقى الفقه النظري وفقه الثلاث التطبيقي تمام امتى عندي الكلام فائر وراجع ومسدود الكلام ده عند فتاوى الخط الكلام ده لما يكون الكلام ده متعلق بك او بمن تعلمه اما بامر يتعلق بدعوه كامله يلزمك تحينا ان تنزل على قول المرجوح هو الفقه جدا هو العمل الدعوي فيه يلزمك أحياناً أن تنجل على قول المضوح فإن كذر الجماعة بغير النصف والفضل كما يقول عن عمر رجل الله عنه الله أحياناً يقتضي فقه الواقع مثل هذه المسائل وأحياناً يلزمك فقه في الواقع أن تقضي عن بعض المسائل التي تتدين في تمام؟ ده الأدل الجن اللي هو من سماحة الإسلام ومن أخلاق الإسلام العام وغض البصر وستر العورات ولكن إذا تركب على مثل هذا الانتزان في هذا الأدل مصيبة كبرى إباءة خضراء المسلمين وتصريف الأعداء عليهم كما في حديث حاطب ابن أدي بلتاع لما المرأة أفصلها حاطب رجل الله عنه أبداف الخطار الله في الغطة النبي صلى الله عليه وسلم رجوع الأهل منك فأفصل أخلفها منك عليك والمسجد الأشهد تعاد بيما قلوهما رجل الله تعالى عنهما فقال النبي إن صلق حتى تأتي روضة خار فستجدون بها الضعينة ومعها كتاب من حاطب إلى أهل منك وصل هناك جدوا أفصل أفريج الكتاب كلمة رضي أمام لا معيك لا لتفضيلنا الكتاب أو لنزددان الناس علي اللي يقوله كان ما الله واجع شده ينظر إلى عورة في نفسيه قص هيقلها واحد وستة جمع ايوة ما هو لك إذا القاع بقى نبوش الورع بقى وغض البطر النبي حيبوش والصحابة حيببحوا كلهم يبقى بعض الشرق قهوة من بعض هالي قواعد الشرق المسلم تمام الواجل الصديق، الحفيظ، الأكيس، البكاء، الخاشق لله عز وجل الرجل الثاني بعد الأمة في الديانة والأدب لما يجي في صلح الفديبية وستهيض نعم ولا مين، يكلمه يقول له ما أرى إلا حولك إلا أوباشا يوشق إلا جد بدا أن, أن يفضوا دعوه بقول له نبي يعني ما تحملش أهوه على شوية الجماعة اللي معنا تجدوا كلهم شوية أراضيش يعني هي كمان؟ دلو العامل ده هل تسانع هل تبقوا يندروا؟ يزهده في أصحابنا رضي الله تعالى عنه قال ما عرى حولك إلا أوباشا يوشك إلى جدل جده هل يفره يا دعوه عدو برأي يا صديق قال نحن نسيله ونرجع جعل إيه نسيله يا مريدي يرسط مغرا لا إيه روح لله بتاعتك تتعمل كبا طبعا النفضة في منتهى الشماعة ولكن تلقى لنا عشان تخلص أسنى ستبتتكلم في مين زور أفهد محمد صفاهم الله عز دل وشخص النبي ستبتتكلم إزاي فيأخرج رجل الأسيس الرقيق الحقيقي من صوره وأدري دفاعا وغيرا من الله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم فأحنا بنقول أوقف الفترة أحيانا يملأ للإنسان والواقع يملأ للإنسان الخروج على بعض القواعد العامة باب طرف الإيمان بعض الأمور المختارة للمطلحة الرجحة فرويدكم بالناس رفقا بالله عليكم وصدوش الناس عن سبيل الله ما أنس لمحدد قوما حديثا لا تبلغه أبهامهم إلا كان لبعضه الفتنة حدثوا الناس بما يعرفون أتريدون الله يكذ ومن حاجاتها في الآخر السنة والسلمية تعتمين السنة والسلمية من بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهذا من سرخ السلف الخلاف وشر كله اندل على رأيه إخواني اندل على القول المرضوح ظالم عن نبيه مصلحة لدينه كوالي واضح العمر لمصلحة حتى تنزلي المصلحة ترجع للقوائده السليما تاني لمن قولكش ببقى متلول بعشين جوز والتفير وسير الحرباء لا هذا هو السرخ وهذا هو دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم طيب عثمان أتم الصلاة ليه تمام أتم عثمان الصلاة رضي الله تعالى عنه متأولا وفي أنه عنه القول بالوجوب فلا يسرق هذا الواجد إلا للعذر بسأويل أو مهان قالوا في سأويل عثمان أنه تأهل بمسكة يعني تجوز وحدة بمسكة فين يا جوا؟ هل اللي فيها مراد؟ يبقى أنت من أهل مكة عندك الزوج وأنت مهاجري أصلًا من فين في في المدينة حين أن تحب من تحب من متناقبين إقامتين. حبيتني في مكة وضوحيها بما فيها نيناء وحرافات وكده ومتزلفة وحبيتني في المدينة إنما تفصل بين المسافتين. فدع التفسير العلماء لإيه لتأويل وثمن. قالوا أتمنى لأنه تأهل بمكة ومعلوم أن الرجل إذا تأهل ببلد أه أتمنى أن أصله أو لن يكون لكن لم يرد في هذا الباب حديثه من صح. وبعضهم قال أتم الصلاة هنا لأنه أمير المؤمنين وكل البلاد تعتبر بلده فهو في حكم الحضر في كل مكان قلنا لو كان ذلك كذلك لكان النبي أولى منهم فهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو المؤمنين مش أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم فأول عثمان رجى الله عنه الإثمان أولى من القصر لمصلحة المسلمين وهذا أشغل الأقوال بالصلاة ليه؟ لأنه صح أن عثمان رضي الله عنه أرضاه بينما هو يطم الناس في الموت إزدعه رجل من الأعراب وقال يا أمير المؤمنين ما زلت أخسر الصلاة منذ تركتك عام أول ما دلت أخسر الصلاة منذ تركتك عام أول كان حضر معاه اللي فات مثم الحاج فشاف عثمان بيعمل إيه؟ صلى الضهر ركعتين العصر ركعتين العشرة ثلاثين تحلل رجل احرامه ما شابش عملي مؤمنين بعد كده وروح بلده كان يخصد صلاة بلده يظن ان هذا هو تسريع الصلاة فطبعا لئي مما كان غلط عن غرض فأتمها عثمان ورجى الله عنه أظام من بات حديث الناس بما يعرفون أتوا لدينا يكذب الله ورسوله تمام وهذا أوجه الأقوال في تأويل عثمان رجى الله عنه أرضع وقيل ان عائشة رجى الله تعالى عنها صح عنها انها كانت تتم الصلاة كما هو عند ابو خير معناه إلا أنها تأولت كما تأول عثمان حافظ رحمه الله تعالى في ذلك عمل بحث ماجح في توجيه كلام راوي أنها كانت تتأول كما يتأول عثمان وجاب ست أقوال للعلماء أرجعها أنها اشتركت مع عثمان في دين التأويل مش كلام التأويل مش تأولت كما تأول عثمان إن الرجل إذا تأهل ببلد أسمى فيها الطلق إذا تتأهل بمين بعد رسول الله ضعش ها؟ او انه امير المؤمنين هي ام المؤمنين لا لا لبثت حكما ولا امرا ما حتى إن كانت عائشه ام المؤمنين زاويه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دخلت الخليفه وما دخلت الايمان الاعظم وليس لها علينا ثمن ولا طاعه ولا تنعقد امامتها مش هنكفرها ولا حاجه واضح الامر لانها سنه شرط من شروط الايمان في هذا الباب نعم فبنقول اذا هي كانت تذنب رضي الله تعالى عنها وارضاها متاوله وعليه ينتظر قول القائلين بوجوب القصر في هذه المسألة لأن عثمان أتمة متأونا مش اختيار وعائشة أتمت متأونا مش اختيار وباقي ما يكو... لم مخصر... يتم الصلاة أبدا بل صح عن سعد اثن أبي وقال إنه قال من أتم في السفر كمن قطر في الحضر يعني هذا ظاهره بطلق الصلاة من أتم في السفر كمن قطر في الحضر لو واحد تطلق العصر في الحضر ركع فيه صارت الصعيح فهذا من بدء التشديد من السامط رجى الله عنه وأرضاه ومثل هذا استدل به بحجم على فرضية القصر وأن من تم فصلاته بطيئة احنا بنقول وإن كان القصر وديبا على قول بعض أهل العلم من المردحين لهذا إلا أنه إن أتم لعذر فقد إيه؟ صحب صلاته بلا إذن وإن, وإن أتم الصلاة بليل عذر من هكذا يكون مفرطا وصلاةه صحيح وإنه الأمر فالقصر ليك شرطا في الصلاة وإن مرايته الوضوء دون الشرطية خلافة للظاهرية وإذنها بيقول والقطر أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه وهو وأصحابه رجل الله تعالى وعنبه على منطقه مسألة ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أذن مان في المدة إحدى وعشرين صلاة يعني كان أربعة فيه وشرح في اليوم الثاني موجود يوم في كان صلاة صريرة كانت صلوات فاربعة وعشرين واحد وعشرين دي بقى صلاة جيدة في اليوم الثاني يقول ومن نوى الإقامة أكثر من إحدى وعشرين صلاة أتم فإن لن يجمع على ذلك قصر أبدا يعني إلا يجمع الإقامة إلا ينتوي الإقامة أكثر من مدة 21 صلاة على اختيار المدهب دمتها بالزمور قصر الصلاة أبدا يعني واحد لا يخلص مصلح هتأم إيه قالت معي ومين كده هخلص حاجة أو راح اللي مش عارف المصلح ثاني يوم في الموظف مجاشر ثالث يوم راح عليه نومه رابع يوم قالوا نزلوا من بلد ثانية ولا سار كذا راح بعشرين يومين خامس يوم عاد التطول مع الشهور يقصر أبدا ما تهيأ له القصر هذا قول الجمهور هذا قول جمهور العين أنت من اللي رايح ولم ينتوي إقامة وهو ريح منذ أقل من واحد وعشرين فلان تمام كده بيقول لأنه قدم معذرة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمسكة إحدى وعشرين صلاة يقصو فيها لأنه قدم لصبح رابعة إلى يوم التروية في الهج ففلق صبح ثم قرد فمن أقام مثل إقامته صلى الله عليه وسلم أخرى الصلاة ومن زاد أكم وهذا مذهب الأئمة الثلاثة مذهب الأئمة الثلاثة شافعي ومالك وأحمد في المسهول عنه تمام؟ وذاب أبو حنيفة إلى أنه يخصر إلى أقامة مدة أقل من 21 يوم أو من 20 يوما أو في قول عندهم 9 عشر يوما لما في البخارية أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بيتموك 20 يوما يخصر الصلاة قال ابن عباس فنحن إذا تصمنا 20 يوما أقضنا الصلاة وفي الامر وفي رواية 9 عشر يوما طبعا بيقول بقى توجيه رواية أنه ما حسبش يوم الدخول ويوم الخروج يبقى صاف الايام ها 19 لو ما حسبش يوم الدخول يبقى صاف اليام 20 ما حسبش يوم الخروج يبقى يوم الصاف اليام 20 20 برضه حسب ده و ده ده كله خروب 21 يوم تمام فبيقول أقام النبي صلى الله عليه وسلم بيتابوك 21 يوم أو 20 يوم يوما يقصد الصلاة أو 9 عشر يوما يقصد الصلاة بيقول يعني هنا هنرد على إيه على دليل إن هو أعد 21 صلاة أو أربعة أيام يأريضه حديث غزو التابوك ومعلوم من النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب لغذاء الكفار ومقاتلة المشركين إنه هو مشحيينه المسألة في يومين ثلاثة ويلة تمام وغاليما قد يضطر الأمر للحصار وإلى ملاحقة الأعداء وإلى تتبعهم في الوديان والزبال فغاليما غدارون تطور تطور الشهور كم تسنين ولذلك يروى عن طائمة من الصحابة أنه في فتء سجستان أنهم مجدوا ستة أشهر في أدري جان في أدري جان مجدوا ستة أشهر يختنون وقد حال بينهما بين عودته مستلج الجليد بلاك بلدة بلد. ومعلوم ان الجليد مش هنقضه في يومين ولا ثلاثة ولا أسبوع ولا ثلاثة حتى وصلة الشكل ده الجليد ده بلده بحرب ده تجنب تمام فعشان يرجعوا الجليد حال بينهم باستلال وجبال من الجليد واضح الأمر وأيومي استخفياني رحمه الله تعالى من كبار التابعين ولي قضاء بلد لم يبقى له كريه ولي قضاء بلد كان له كريه فظل يأثر الصلاح سنتين إذا المسألة هنا ضغط مدة القصر المسألة فيها افتراف جامس جدا من أراد الاحتياطة بذيله فليأخذ لمبهد الجمهور أربع أيام يعني 21 صلاحة صاعدا إنت عارف أنك راهي المثابة دي 22 من الصلاحة أقل من كده إذا ما تهيأت أسبابك أن تصلي منفردا أو تصلي إماما بجماعة قصر أو تصلي خالصة من يكثر الصلاحة أو بتصلي بيئناك مؤتمين من أهل الحضر وما عندهمش مشكلة يعني تهيئة أسباب الخصر في الخلال عربتك أن تأخذ بالدليل عندك شيخ رسام نتانية يقول يقصر أبدا ما لم ينتوي الإقامة المطلقة أو استطاع المكان يقصر أبدا هو رايح في بلد هتعمل إيه؟ قال لك عايزة غلّى تأشير الإقامة اسمها دي إقامة مطلقة يعني عايز يقصر بلد يبقى كده إيه؟ حيثيب مصطلقة إنما له مشوار هيتعالج ويهي العلاج الدكتور بقوله حين حاجة في متشفى شهر يخصد شهر حتى يهود تمام رايح اللي لطلب علمي في مسألة وممكن يقعد شهرين ثلاثة ويرجع اسبوعين ثلاثة ويرجع وهكذا في الجيش في المدينة الجامعية الاخر هذا على قول شيخ الاسلام واخجار الشيخ العلمة ابن عثيمين رحمه الله انه يقصر ابدا ما لم ينتوي اقامة مطلقة او استطاع المكان استطاع المكان اللي هاجب خلاص طلع جنسية بقى من اهل البلد ده مستوطن. تمام. الذي ينتوي إقامة مطلقة زي اللي بصفه في تطلب بره يقول لك يودور على تأكيده الإقامة يعني هو غياب مش جاي يخلص حاجة ويرجع تمام كده ومش المطلوب أن هو ولا في حتى ممكن يخلص في بثلاثينه أروح هو السبب مطالب إن الإقامة دي حد يوم الإيانة لا ندرس الدنيا المسألة إن هو نية في الإقامة مطلقة بلا تحديد ها تلزم بالإثناء نية الاستطان تلزمك بالإثناء وهذا مجمع عليه إنما تلف في ما واجهنا ذلك والرابع من المسألة هديتها مستردة فمن أراد الاحتياط عندك الأربع أيام مذهب الجمهور ومن أراد القول بشيخ الإسلام الثانية لا نلجم أحدا من بيسر هذا الكلام تمام سينا لآن تهينا من الكلام عن صلاة الايه القصر ولله الحمد لله نستفيد بهذا القدر وصل الله عليه لنا محمد وعلى آله صاحبه نعم نعم Ya, go. Tudigad. Ah. Nah. Baksuo bazma. Nah.